كاف ها يا عين صاد ذكرو رحمات ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا قال رب ان وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شكيا وانني خفت الموالي من وراء وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا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 فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا